بسم الله الرحمن الرحيم سبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموتى الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور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 وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَمَا وَبِكِ الشَّقِيُّونَ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا قيقا وهي تقور تكاد تميز من الغيض قلنا ما ألقي فيها فودئ فألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير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 مَنْ خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض بلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء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 يمشي سويا على صراق مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون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 وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَ اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن